جَنَّ لَهُ وَيْرُ الْمُتَّقِينَ كَمْ بحر الشوق غرق رضوا هادي دمول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوجه إليه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 فحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عز وجل مع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وما ناله من البلاء والمحن والإمام الشافعي غني عن التعريف هو محمد ابن إدريس المطلبي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسبا يعني والإمام الشافعي كما يقول أحمد رحمه الله تعالى كل من مس محبرة أو قلما فللشافعي في عنقه منه ناصر السنة كان أهل الحديث رقودا حتى أيقظهم الشافعي وكان أحمد أيضا يقول كانت أقضيتنا في يد أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى نزعها منهم الشافعي فتكلم بلسان أهل الحديث فأقام حجتهم وأظهر للناس الحق واضحا ونصر الله به السنة وكان قد آل العلم يومئذ قبل الشافعي في مكة إلى ابن جريج فأخذ الشافعي عن أصحاب ابن جريج عن مسلم بن خالد وغيره وكان آل علم أهل المدينة إلى مالك بن أنس فلزمه الشافعي وتخرج به وكان علم أهل العراق قد اجتمع في أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلزم الشافعي تلميذه محمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه حمل بعير من كتب أبي حنيف رحمه الله تعالى فاجتمع عنده علم الأثر وعلم الرأي ولهذا استطاع الشافعي رحمه الله تعالى أن ينظر لأهل الحديث فبلغ مبلغا لم يبلغه أحد قط قبله في هذا الشأن وصار مرجعهم ولهذا كان أهل الحديث يجلونه جدا فكلام أحمد في الشافعي كلام عال جدا يقول الإمام أحمد في حق الإمام الشافعي وقد أكثر الثناء عليه مرارا فسأله ولده يا أبتي أراك تكثر الثناء على الشافعي فقال يا بني الشمس للناس والعافية لهم كذلك الشافعي الشافعي العافية وكالشمس لا يستغني عنهما أحد وروا الخطيب من طريق صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد كان يأخذ بلجام بغلة الشافعي كان يقود له البغلة إكراما للشافعي مع قرب سنهما فلامه مرة على ذلك بعض أصحابه ويقال أنه يحيى بن معين رحمه الله تعالى فقاد له أحمد لو أخذت بلجامها الآخر لكان أنفع لك بدلا ما تنكر عليها حاجة زي كده ام تعال امسك معايا اللي فذلك أنفع لك وكان يقول ما عرفنا ناسخ الحديث ولا منسوخه ولا شيئا من ذلك حتى جالسنا الشافعي ولامه مرة يحيى بن معين على تخلفه عن مجلس سفيان بن عيين شيخ الشافعي وجلوسه إلى الشافعي فقال إن فاتك حديث بعلو أخذته بنزول لو فتك حديث تسمعه من سفيان عاليا سأسمعه من أي شخص سمعه من سفيان وأبلغ الحديث أيضا ولكن إن فاتك عقل هذا الفتى يعني الشافعي أخاف ألا تدركه تدرك وكان الشافعي بحرا في علوم كثيرة كان قد رزق ذكاء بارعا فكان إماما في اللغة وإماما في الحديث وإماما في الفقه وهو الذي تكلم أول الناس في أصول الفقه أول واحد تكلم في أصول الفقه وبدأ يعني يبذر بذورها الأولى في كتاب الرسالة الشافعي وأول رجل على وجه الأرض بدأ يتكلم في أصول الحديث وينظر لأهل الحديث ويتكلم عن حجية خبر الواحد والرد على المنكر السنة الشافعي في الرسالة وهذا الرسالة كتاب طلب شيخ الشافعي عبد الرحمن بن مهدي من الشافعية أن يكتب له فيه نبذة مما يعتقده ومن كلام أهل ومن ومن كلام العلماء في هذه المسائل، فكتب الشافعي هذه الرسالة الجواب دوت، وبعثه مع مع نسوري النقال، وسمي النقال لأنه نقل الرسالة، كان شئ الرسالة دي شئ الجواب دوت، هذا الجواب الرسالة طبعها الشيخ العلا أحمد شاكر في مجلد كبير، هذه رسالة جواب يعني بعته الشافعي لعبد الرحمن بن مهدي، فلما قرأه شيخه ابن مهدي كان يقول إني لا أكثر الدعاء للشافعي ما أصلي صلاة إلا وأدعو له فيها لما رأيت من كلامه هذا كلام رجل عاقل بارع متقن فإني لا أكثر الدعاء له والشافعي كما قلت بهذا القدر الكبير في شتى العلوم استطاع أن ينظر لعلم الحديث وأن يجمع بين الرأي وبين الحديث فبلغ بذلك مبلغا كبيرا جدا وصار آية في الإقناع والحجية ولشدته في هذا مع علو كعبه في ذلك ما كان يعب على, على أيدي من يظهر الحق كان منصفا جدا لم يغتر ولم تغلبه نفسه مع علو كعبه وشدة حجته وقوة عارضته في هذا المسائل وما كان يقف أمامه أحد قط في المناظرة يعني إذا دخلنا المناظرات الشافعي يغلب وناظر أهل الرأي وكان قبل هذا أهل الحديث سكوتا ما كانتش بيتكلموا أهل الرأي يروحوا بقى يجيبوا القياس ويجيبوا يناظروا يتكلموا يقسوا هذا على ذاك ويفرعوا ويستنبطوا أهل الحديث لا يشغلهم هذا الباب شغلون بحفظ الأثر فكان إذا اجتمعوا في نزال ولا معاركة ولا شيء أهل الحديث ما يتكلمون كثيرا الحديث يردونه وينصرفه حتى تعلم الشافعي علم الرائم من أصحاب أبي حنيفة وأخذ علم الحديث عن مالك وعن ابن جريج وانطلق كالسهم لا يلوي على أحد وصار يتكلم مع أهل رأي بلغتهم لكنها مشفوعة بالحج بالحجة الدامغة فنصر الله به الحديث ولهذا سمي نصر السنة فبهذا المبلغ الذي بلغه الشافعي من الإقناع مع هذا ما كان يغتر بل كان يقول و والله لوددت أن ما خصمت خصماً يقول ما خصمت خصما. إلا ووددت أن يظهر الله الحق على لسانه ليكون هذا أقرب لقبوله, لقبوله إياه يقول لو نظرت واحد من الناس بب نفسي الحق يطلع من لسنه هو عشان سعتها يقبل الحق الذي يهمني أن يقبل الناس الحق مش ننا أقولي الحق وهو بغلطان هذا ما تفرق القضية أن هو يقول الحق الحق هذا يعني ينتشر ويؤخذ به أنا قلته وقاله مش مشكلة وكان يقول والله لو وجدته أن هذا العلم انتشر بين الناس ولم ينسب إليه كان يتمنى ذلك يقول أنا أود إن هذا الناس تعرف هذا العلم الشرعي وأخذه بعلمي هذا الذي رزقني الله تعالى إياه ولا ينسبه أحد إليه ماذا أصنع بنسبته إليه وهذا من التجرد التام وهضم حق النفس وعلو الكعب في الإخلاص وهكذا كان الشافعي وأهل هذا الطبق عامتهم كذلك لم يكن عندهم هذه الأدواء التي استشرت فينا نحن, نحن المسلمين في هذه الأزمان من قلة الإنصاف وقلة الورع وقلة الإخلاص بل انعدامه إلا من رحم ربي ولهذا انتصروا وهزمنا وارتفعوا وسقطنا فنسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه الكلام في الشافعي كثير جدا ويطول ويحتاج إلى حلقات متعددة لكننا نقف عند محل العبرة من حياة الشافعي فيما يتعلق بموضوعنا محنة الشافعي مع كل هذا الذي كان وأضعاف مما لم نذكر وقعت للشافعي محنة كاد يقتل فيها افتري عليه كما هي العادة حسد الفتى إذ لم ينال سعيهم فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها بغيا وحسدا إنه لذمي وكان الشافعي رحمه الله تعالى قد تولى ولاية باليمن وحمده الناس لعدله وأثنوا عليه ورضوا بحكمه يعني يقول رحمه الله تعالى فلقيت إبراهيم ابن أبي يحيى فلا مني على دخولي في العمل شد علي في الكلام كيف تتولى الولايات العامة وكذا وكذا وانطالب علم وعنفني قال ثم لقيت ابن, ابن عيينة سفيان ابن عيينة ابن محمد الهلال رحمه الله قال فرحب بي وقال لي قد بلغني حسن وما انتشر عنك وما اديت كل الذي عليك فلا تعود بيقول له أنا بلغني إنك أنت كنت شغل كويس والناس مبسوطه منك وإنك أنت عملتني عليك وزيادة وعدلت وأحسنت ومع ذلك خد بالك أنت برضه يعني ما فعلت كل الذي عليك فاتك أشياء وقد يكون ظلما الناس وأنت لا تدري فأحسن لك يا ابني سيب السكر دي خالص قال فكانت موعظة ابن عيينة أبلغ في نفسي وأنفع لي من كلام ابن أبي يحيا نبي يحيا شد عليه وبس إزاي ومش إزاي وكلام لكن ابن عيينة أخذ يقول له يعني أنت كويس وعملت خير بس بلاش بلاش أحسن, أحسن أحسن لك سيب السكة دي يقول فكانت كان كلام ابن عيينة هذا أنفع لي قلبي يقول البويطي قال الشافعي كتب حماد البربري إلى هارون الرشيد إن كانت لك حاجة في اليمن لو أنت عايز تبقى اليمن هذه تحت حكمك وأنت أميرها تعمل إيه احذر محمد بن إدريس فإنه قد غلب على ما على من قبلي الراجل دوا دماغه حلوى أوي ولسانه كويس جميل وفصيح وكان الشافعي فصيحا جدا حتى أنه كان، كانوا يقولون أنه كان يكتب كتبه بلغة العوام ولو كتبها بلغته لم قرأها أحد كانش حد فهم حاجة كتب الشافعي هذه التي يصعب على كثير من الطلاب ابن طلاب العلم والمشايخ أنهم يحسنوا قراءتها على الوجه كتبها بلغة العامة كتبها بلغة يعني ولو كتبها بلغتي هو ما فهمها أحد لعلو كعب حتى إن أهل اللغة كانوا يحضرون في مجلس الشافعي يسمعوا اللغة كانوا يجلسون خمسمائة وأكثر في مجلس الشافعي فيقال لهم طلبة حديث يقولون لا طلبة فقه لا ما جاء بكم تبعدين ليه يقولون جينا نتعلم من لفظ الشافعي نشوف بيقول الزاي بنطق الزاي وكان ابن هشام يقول يقولون نحن نأخذ اللغة عن الشافعي كذبوا إنما تؤخذ اللغة من فم الشافعي يعني الشافعي مش مجرد راوي بيروا اللغة عن العرب ده هو أصلا مصدر من مصدر اللغة يؤخذ عن كلامه حجة وقالوا إنه حفظ على العراء على العرب ثلثا العربية بكلامه حفظ ثلث العربية بكلامه واستخدامه لمفرداتها رحمه الله تعالى فبيقوله الراجل راجل دماغه كويسة ذكي جدا وراجل من أهل الشريعة وأهل العلم ومع ذلك لسانه حلو فالناس اللي في اليمن كلهم مبسوطين بيه كلهم متفين حوليه وعمل تجمهر ودوت لوراد الخروج هيخرج في ساعة يقول لوراد محمد بن بدريس أن يخرج عليك وأخذ اليمن لما تخلف عنه أحد من أهلها كلهم هيمشوا وراه قال فحملت إلى الباب واجتمع علي أصحاب الحديث فورا أبضوا عليه ورحلوا وده غير مستنكر إن, إن واحد فعلا يستطيع فعلا بكلامه أن يستعمر بلدا وده حاصل بعض ولايات أمريكا نحن أمريكي في هذا الزمان بعض ولاياتها استعصت على القادة الأمريكان هم يأخذوها من المكسيك كان هناك نزاع على بعض الولايات ادري تكساس او شيء من هذا القبيل يعني استعصد جدا على امريكا ان ياخذوها بالسلاح وبالقوة فلجأوا الى السياسة وقام احد الناس رجل مدرس منهم رجل سياسي يعني بارع وقال لرئيس امريكا دعني انا اروح هذه البلدة وساتيك بها من غير قطرة دم مشان حارب مشان يضرب دفعصة واحدة وراح اعد فعلا في هذه الولاية في المكسيك اظن وعد يكلم أهلها ويربيهم وينصحهم حتى التف حوله وأحبوه جدا وصار قيدهم الروحي. فقال لهم مرة أنا أرى أن الأنس لنا أن نكون تبعا لأمريكا. إرأيوك ألو وراك راح سلم الرزفلت أظن يومئذ سلمهم مفاتيح هذه الولاية من غير ضربة من غير ضربة طلقة واحد. فده غير مستنكر. فهم الجماع كانوا خائفين. بره. قالوا ده الرجل ده الناس كلها بتحبه. لو قال يلا يخرج أنا أبدا كله هيمش وراه هو برضو مطلبي وشافعي وابن عم النبي يعني ما فعلاش حاجة عن هارون الرشيد فيش فرق يقول في بعض رواياتي هذه المحنة أن الشافعي قال خرجت إلى اليمن فأقمت بها أشهرا وارتفع لي بها شأن وكان بها وال من قبل الرشيد وكان ظلوما غشوما كان فيها وال ظالم لمولي الرشيد فكنت ربما أخذته على يدي كنت ممكن أشد عليه ومنعته من الظلم وكان باليمن جماعة من العلويين جماعة العلويين قد تحركوا وأرادوا أن يخرجوا على هارون الرشيد حاب يعملوا فتنة ويستقلوا باليمن وسعيتها أنا كنت بأخذ على يدي الوالي الظالم وأمنعه من الظلم المالية من سطوة وحب للناس واجتماع حولي وكلام من دوت يعني وكان له في الولاية يقول فكتب هذا الوالي من بداية من الشافعي عملي يو في حاله، فكتب إلى الرشيد أن العلوية قد تحركوا وأرادوا أن يخرجوا يعني من قلاب ثورة وأنها هنا رجلا من ولد شافع بن السائب من ولد المطلب لا أمر لي معه ولا نه، ومعهم واحد من ولد عد الم ولد المطلب يوم الشافعي يقصد يقصد الشافعي يعني ماليش مع كلام مع فعل مع حاجة، فكتب إليه الرشيد أن يقبض عليه وعليهم ألمهم كلهم وحدهم. نصرف معه قال فقرنت معهم تخذنا كلنا وترحلنا من اليمن إلى هارون الرشيد. قال فبلغني عن محمد بن زياد وكان نديم هارون أنه كان عند هارون حين أدخلوا علي فقتل العلوية جابهم كلهم جاب جماعة لهم العلويين دولي ويقول لهم أنت فلان ابن فلان يقول نعم يقول, يقول ضربوا عنقه. أنت فلان يقول نعم يقول ضربوا عنقة وقتلهم جميعا حتى أت الدور على الشافعي ومفروض يقول له أنت محمد من الناس يقول له يقول له موته يقتلوه أيضا فقال له الشافعي لما قال لهم ذلك قال مهلا يا أمير المؤمنين انتظر علي لحظة فإنك أنت الراعي وأنا المرعي وأنت القادر على ما تريد مني أنا ما مش بيدي حاجة لو ما أصفر شوي علي أتكلم وما أنا مش بعيد عنك لو كده موتني برضو بس يعني دعني أكلمك لعل كلامي هذا يوضح لك الصورة فقال له ما تقول في رجليني أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبداً من عبيده أيهما يكون أحب إلي؟ ولا أنت لو أنت معلش يعني لك أخين واحد يراك عبد من عبيده وثاني يقولك أنت أخوي أو حبيبي هتمش مع مين وتحب منه أكثر فقال الرشيد الذي يراك أخاه تحب أكثر قال فأنت هو يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس وهم ولد علي العلويين ونحن إخواتكم من بني المطلب فأنتم ترون إخوة لكم وهم يرون عبيدا جمع الشيعة الرواف الضولي تبروا النزل كلها عبيد ليهم ومؤلاء الناس ما لهم شي يعني قال فسري عن هارون الرشيد واستوى جالساً اتعدل وقال ماذا قلت انت قلت اقولها كده تاني قال فأخذت وعيدها عليه أربع مرات كل مرة أقولها بسطوب آخر حتى أعجب بكلامي ثم قال عظني فوعظته موعظة بليغة إلى أن بكى ثم أمر لي بخمسين ألف درهم. في بعض الروايات إن هو لما لما قال هذا هذا الكلام أرسل بجلس برا شوي وراح رحلوا أعادوا برا في الاستراحة يعني وكان فيها وجوه أهل المدينة ووجوه أهل العراق. يقول الشافعي وكان ساعة إذن محمد بن الحسن الشيباني شيخه قد صنف كتابا سما بيان خطأ أهل المدينة خطؤ أهل المدينة. وكان يقرأ هناك بأروف استراحة أمر المؤمنين فيقول فخرجت فإذا وجوه أهل العراق مبيضه مبيضة ويعني وجوههم كده من الظرة وإذا وجوه أهل المدينة مسود عليها زعلانين ومديقين الكتاب بينقض مذهب أهل المدينة وبينصر مذهب أهل الرأي بتعود العراق يقول فأخذت الكتاب وقلت أرأيتم هذا الكتاب من أول باسم الله الرحمن الرحيم إلى وصلى الله على محمد كله غلط كذا كله غلط في غلط فجيء بمحمد بن حسن الشيباني قالوا لحد أشوفوا لي عن كتابك فلما جاء قلت له نفس الكلام قال فنظرني فنظرت فيه كلمة كلمة وكان أول شيء قلته له قلت أنت الآن تقول خطأ أهل المدينة من تقصد؟ إن كنت تقصد أهل البلد البلد تطعم في المدينة نفسها فهذا غلط فإنها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت تقصد بقولك خطأ أهل, أهل المدينة أهل المدينة كلهم فأنت مخطئ لأن ما ذكرتهم من كلام داخل هذا الكتاب ومذاهب ليس مذاهبهم جميعا مذهب واحد بس فيه هو مالك يعني فإن كنت تقصدهم كلهم فأنت مخطئ فما ذكرتهم من كلام ليس كلامهم جميعا وإن كنت تقصد مالكا وحدا فلما تعمم الأمر على كل أهل المدينة ما تقول خطأ مالك خلاص كان دأول كلام نقض له اسم الكتاب حتى جاء إلى آخره يقول فما قمت حتى بيضت وجوه أهل المدينة وسودت وجوه أهل العراق لنصرهم بالحج والبرهان والمنطق السديد فبلغ ذلك هارون فقال وما تنكر من هذا وما تنكر أن يغلب رجل مطلبي هاشمي أهل الأرض جميعا وأمر له بجائزة فالمحنة طبعا يعني التي وقع فيها الشافعي وكانت تودي برقباته ما أنجاه منها إلا علمه وتوفيق الله له كلمة واحدة أنجته من القتل أنه أحسن التصرف وقد يعني ينجي المرأة كلمة وقد يهلكه كلمة وكما يقول العرب لسان الجاهل مفتاح حتفه ويمكن معه يقول كلمة يموت بسببها نسأل الله تعالى العافية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبل والعيون ترق راقات والقلب يغمر قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون يخشون يوما لا ينجي الله غيرا